قال مالك رجل وقع بمرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمر إنه يجب عليه الهدي وحج قابل قال فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمر فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل من واقع قبل عرفات بطل بإجماع إذا وقع بعد عرفات فقط صح عند ابي حنيفه رحمه الله اذا وقع بعد عرفات وقبل رمي الجمره فسد عند مالك اذا وقع بعد الجمره وقبل طواف الافاضه فسد عند الشافعي وعند المالكيه تفصيل آخر فيما لو كان قد اخر رمي الجمرة وأخر الطواف وواقع ثاني يوم من أيام التشريق أي ثاني أول يوم من التشريق أي بعد الزمن الرمي الأول وبعد زمن الطواف فإنه لا يفسد حجه لتجاوز الزمن دون الفعل ويهمنا هنا توقيت مالك للزمن الذي يفسد فيه الحج وهو ما بين الافابة من عرفات ورمي جمرة العقبة